ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ذلك العذاب الذي اصابهم انما اصابهم بسبب انه كانت تاتيهم رسلهم من عند الله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 بلى وربي لتبعثن يوم القيامة ثم لتخبرن بما عملتم في الدنيا وذلك البعث على الله سهل فقد خلقكم أول مرة فهو قادر على بعثكم بعد موتكم أحياء للحساب والجزاء فآمنوا بالله ورتوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير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 ماكثين فيها ابدا لا يخرجون منها ولا ينقطع عنهم نعيمها ذلك الذين نالوه هو الفوز العظيم الذي لا يدنيه فوز والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير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 وان تتجاوزوا عن زلاتهم وتعرضوا عنها وتستروها عليهم فان الله يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم والجزاء من جنس العمل انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم انما اموالكم واولادكم ابتلاء واختبار لكم